لماذا أسلم كارلوس؟ رأيت اليوم كارلوس يدخل المسجد ماذا حدث؟ لقد أسلم كارلوس وهو يصلي في هذا المسجد بانتظام لماذا دخل كارلوس في الإسلام؟ ها هو قادم من المسجد هيا نسأل هل أسلمت حقا يا كارلوس؟ نعم أسلمت والحمد لله ما الذي جعلك تسلم؟ أشياء كثيرة منها وصف القرآن للجنين في بطن أمه أنا طبيب وأعرف هذا الأمر جاء القرآن بهذا الوصف قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة وأثبت العلم الحديث هذه الحقيقة وهل هناك أسباب أخرى جعلتك تسلم؟ نعم فالإسلام يدعو إلى الصدق والأمانة والعدل والمساواة والسلام وعبادة رب واحد لقد أسلمت بعد قراءات عديدة ودراسات عميقة أعرنا بعض الكتب والدراسات التي قرأتها بكل سرور فلدي كتب كثيرة عن الإسلام هل هي موجودة الآن؟ نعم تفضلا معي إلى البيت لنتناول بعض القهوة ونتحدث عن الإسلام وأعطيكما الكتب هيا بنا